أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الله كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفزي إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك وَمَنْ مَحْمُودٌ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محموذا وقل رب أدخلني ودخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ مُزْدَهِقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء هو شفاء ورحمة للمؤمنين wa shifa'u so وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صدق الله العظيم